ومثل الذين كفروا يعني صفته مروفة كافر اتشدت هنده داكو تيجه اشتناوان يوتيما حقيقة بالنوكا وكي كا. كمثل الذي ينعق وكي ويكاسيا او ودنجخ ودنجخو بلندتك قازيتكاتا كي بما لا يسمع ويتشدي او تشتي قلتين إلا دعاءا ونداء بس قول قازيتب وكي حيوانتا. حيوانات اقول جن بن جهه بس نزان كاني شوان تشبش نزان كاني شوان تشبش لا بتلف ما بس بقول تشايه بقول جوزيه هي دعاء و نداء هر دب معناه كل صم بجف كفرته اتقرا اش حقي قل حقي نوبي بوكمن اطلال نش حقي حقي نوبي عمي اتقورنا اش رايك و درس رايك و درس فهم لا يعقلون ش به هنده اتی نمیاد. و